النشرة الإخبارية لله در معسكر الأبطال وقع الرصاص على العدام متوالي حتى غدت همراتهم من رمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت السادس من ذي الحجة لسنة ألف واربعمائة وتسع للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين أبوات المجاهدين تفتك بعناصر آليات المرتدين في ديالا هلك قيادياً من حركة طالبان المرتدة واثنين من مرافقه في ولاية خرانسان هلك من البكك المرتدين في الرقا البداية من ولاية العراق من ديالا أبوات المجاهدين تفتك بعناصر وآليات المرتدين في ديالا بتوفيق من الله تعالى تمكن المجاهدون من تفجير عدة عبوات ناسفة على رتل لميليشيا سوات الرافضية بمنطقة العظيم في ديالا حيث دمرت عربة همر وهلك وأصيب من كان على متنها بتفجير عبوة ناسفة في قرية أم تليل غرب المنطقة فيما أعطبت آلية الرباعية الدفع وأصيب عنصران بتفجير عبوة ثانية في القرية ذاتها من ناحية أخرى وفي امطيبيجة أسفر تفجير عبوتين ناسفتين على رتل لقوات سوات الرافضية عن تدمير آلية رباعية الدفع وإعطاب جرافة ووقوع هلكا وجرحا في صفوفهم كما تم في منطقة الصدور شمال المقدادية تفجير عبوة ناسفة على آلية لميليشيا بدر الرافضية ما أدى لتدميرها وهلاك أربعة بينهم قياديان وإصابة آخر فانسحب المرتدون إثر ذلك خاسئين مدحورين ولله الفضل وحده من قبل ومن بعد أما في نينوى تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد قرب دورة بغداد في الجانب الأيمن من الموصل ما أدى لتدميرها وهلاك من كان فيها ولله الحمد وحده كما تم هلاك عنصر من الشرطة العراقية المرتدة بنيران جند الخلافة بعد مداهمة منزله في حي الرشيدية شمال الموصل أمس والله الحمد والمنه ما زلنا في ولاية العراق في كركوك حرق منزل عنصر من الحشد العشائري المرتد في قرية البقعان بمنطقة الرشاد أمس كما تم في نفس القرية أيضا تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد أمس ما أدى لتدميرها وهلاك خمسة كانوا على متنها ولله الحمد والمنه أما في دجلة تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد في قرية زلحفة غرب الشورى أمس ما أدى لإعطابها ولله الحمد وفي بغداد سقوط ثمانية من الرافضة المشركين بين قتيل وجريح وتدمير آلية كانت تقلهم بتفجير عبوة ناسفة أمس في منطقة البيع جنوب بغداد ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية الشام إلى الرقة تفجير عبوة ناسفة على عجلة للبكك المرتدين بمنطقة الكسرات جنوب الرقة أول أمس ما أدى لإعطابها وهلاك ثلاثة عناصر كانوا على متنها ولله الفضل وحده أما في ولاية سيناء تفجير عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد بالقرب من حاجز الجدود بمنطقة رفح أمس ما أدى لتدميرها ولله الحمد والمنة وأخيرا إلى ولاية فرانسان تفجير عبوة ناسفة على عناصر من حركة طالبان المرتده في قرية برولو بكنر ما أدى لهلاك قيادي واثنين من مرافقيه ولله الحمد والمنة وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين عبوات المجاهدين تفتك بعناصر وآليات المرتدين في ديالا هلاك قيادي من حركة طالبان المرتدة واثنين من مرافقه في ولاية خرانسان هل كان من البكك المرتدين في الرقاة وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقع الرصاص على العدى متوالي حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربالي